La يا دسفائيل يا دسفائيل عاديا الجن كن كن The dust is وغوث كل, كل الماره يفنى الله الله الله يا الله الله الله, الله يا الله جمع الشمس في سرور، في سرور ونور، وانجذب طلعة الماء، بطلعة الماشي. في كل اقبالي في كل امرين قد فصدنا والسدق في كل وسدق في كل en lugar dilari jangan de misal tu patrigal ان يلمن ان يلمن في شايطن ولا والهوى